واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لئن وسيهم ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا الذين كفروا هذا 124. فقد جاءوا ظلما وزورا 125. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فإيتم لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم وسر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكلو الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا لكم فَيَكُونَ معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 118. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جن 124. جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 125. بل كذبوا بالساعة 126. لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوهنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا 125. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء 124. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول 122. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل 123. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم اباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصر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 ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى ربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتب لنا وترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانهم و اضل سبيله ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه 119. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السوء. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْا كَئِنًا خذونک ایله جو آهذا اللذی بعث اللّه رسولا، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهو هواه اف انت تكون عليه وكيلا أم تحسب ام هم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 وَجَعَلَ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 125. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 کم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 الرحمن نسال خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 قَالُوا أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ مُجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا جَدًا وَصِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ الْأَسَ 118. مستقرا ومقاما 119. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا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 117. وقلقون فيها تحية وسلاما 118. خالدين فيها حسنة